صرخة غضب لش الفتح ما يعود نار ولهب تشعل لضل بارو غضب لش للفتح ما يعود نار ولهب جرحك بينزف مطرح Sha uh -huh. This و بعد Yhdessä